وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بغفر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقبير